اذا مو تطابق لكن الان نقول هو غير والد مثل الوالد اخت لي ابو اخ شقيق الاخ الشقيق ياخذ المال كل المال كله والاخ لي تسقط تسقط طيب اخت لي ابو ابن اخ على الاقل هنا نصف اخت لي اب وابن اخ شقيق نصف النصف بينه الاخ الشقيق ياخذ الباقي ليس المعصب هو انزل ابن اخ وليس لها هو الاخ لاب, لأب طيب اخت لاب, لا اخت لأب لا المال جميع المال الاب ياخذ المال كله والاخت لاب تسقط تسقط طيب نفسها نفسها نفسها, نفسها, لا نفسها لاخت لاب الاب جميعا ياخذ الباقي ملي اخت لاب وابن اخ لاب النصف الباقي اخت لاب تاخذ النصف وابن اخ لاب اخت لاب النصف الباقي اخت لاب تاخذ النصف وابن عمي ياخذ الباقي الباقي اخت نصف نصف الجمع من, من لا لا. أخت؟ أخت واحد. مسالا والاخ لي ام ياخذ السدس السدس لعدم الاصل وارث من الذكور وعدم الفرع الوارث وعدم و كونه مفردن اب, كم اب كم تاخذ في شروط تحقق ارثها النص كم ترث الشرط الاول عدم, عدم المعصب لم يوجد معصم ثالث عدم مش مشارك يوجد مشارك يوجد مشارك لا لم يوجد مشارك الثالث عدم وجود عدم الاصل الف... الفرع الوارث يوجد فرع وارث هنا يوجد فرع وارث لا امر الاخ اليس بفرع وارث لا. لا،, لا ليس بفرع وارث <تصفيق> ليس بفرع وارث. هو الابن وابن الابن وابن ابن الابن وبنت الابن وبنت ابن ابن الابن وهكذا اما ابن الاخ ولا حواشي ليس بفرع الوارث انما هو من الحواشي نعم الشرط الرابع عدم وجود الاصل الاصل الوارث من الذكور وجد اصل وارث من الذكور الذي هو الاب او الجد واب علا ما وجد طيب الخامس الاخوه الشقاق عدم وجد اخ شقيق او أخ لم يوجد اذا ترث النص تحققت فيها شروط ارث النص فترث النص قبل الباقي بعدها بي. طيب شيك. نعم اختي الاب و... و... بنت الاب اختي الاب الباقي اختي الاب وين نعم في شروط يا شيخ جميعها متحققه تاخذ الموصوه ايش بنت الاب اختي اب أختي أبي. أختي أبي. لا عدم فرع الوارث وانا فرع وارث بنت الاب فرع وارث ايه واضحه مسائل فيها اشكال طيب متوقفنا عند الاخت لاب ها بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا من اصحاب النصف والاخت لاب والاخت لاب تلت النصف الاربع السابقه في ارث الاخت الشقيقه النصف وتزيد شرطا خامسا وهو عدم الاشقاء والشقاء عدم الاشقاء يعني الأشقاء والشقاء, والشقاء يعني الاخوات الشقيقات نعدد الشروط الشرط الاول عدم العصب عدم الايش عدم العصب انا ابدا بعدم المعصب في الكتاب عنده. عدم المعصب الثاني المعصب لها هو هو, هو الأخ لأب يعني أخو الميت لأبي أخو الميت لأبي فهو أخوها وهو أخو الميت لأبي فإذا وجد الأخ لأب عصبها فولد اصنعه الباقي منذ ذكر ومثل يحظونه وجد الآن أخ, لأب. أخ لأب وزو ها وزو يا اخو الاب, الأب. مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين وزولك انت الربع الربع العدم الفرع الوار الفرع الوالف. عدم الفرع الوار اذا بمجاور ما يوجد المعصب فانه تنتقل من الاث بالفرض الى الاث بالتعصيب لو كان هذا الاخ الاب ليس اخ أب. هو ابن اخ الاب ها؟ لا هنا يتميّر يأخذ الباقي ابن الأخ لأب هل هو معصب؟ لا ليس معصب لأنه سبب هذا المثال كم تأخذ؟ النصف النصف عفوا النصف والباقي الاخ يبي ما فيه شرط تحقق هذه النص عدم المعصب عدم المعصب عدم المشارك عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث ولا عدم اصل من الذكور الوارث عدم الاشقاق ولا شقاك. عدم الاشقاق والشفاع كل كلها فترث عن وهذا لا يسبب قص طيب لو كان ابن اخ شقيق توفي عن اخت لي اب وابن شقيق الاخت لاب كمتا اخوات بالنص طيب وابن الاخ الشقيق الباقي والمعصب لا, لا, لا, لا, لا طيب اذا تاخذ الاخت لاب بالنص بيتحقق الشرط فيه نعم وابن الاخ الشقيق ياخذ الباقي الان باقي اذا عدم المعصب الثاني عدم المشارك والمعصب لها هو الاخ لاب الثاني عدم المشارك والمشارك لها هي الاخت لاب, لاب. هي الاخت لاء فاذا وجد معها مشارك لم ترث النص وانما تنتقل الى الشارعه في التورث اذا مشاركه, مشاركة توفي شخص عن اخت لاء واخت ياب في التورث في التورث ولا تاخذان الفريش التورثان لماذا تاخذان الثرتين لانه جماع ها لانها مشاركه لا نعم لانها مشاركه لا الاخوات تعدد في هذا المثال ولقواتي قد تعدد فانهن يرثن الثرتين طيب اذا الشاهد معنا الان في اصحاب النصف ان الاخت الاب هذه او هذه لا ترث اي واحدة من النصف لا ترثان النصف لماذا لا ترثان النصف لوجود علمشارك. علمشارك مشارك لوجود مشارك يوجد مثال او فرعكه واذا هؤلاء المزك انتقلت الى اس آلث الثلثين طيب لو كانت هذه الاخت ليست الاخت الاخت اخت لا انا ما هي اخت شقيقه الاخت الشقيقه تاخذ النص بتاخذ النص النص والأخت لأب تأخذ السدس تكملت الثلاثين تأخذ السدس تكملت الثلاثين هذا سأتي معكم تفصيل أكثر في أصحاب السدس الذي هم الآن أن الاخت الشقيقة أن الأخت لأب إذا وجد معها أخت لأب أخرى فإنها تنتقل إلى إرث الثلاثين وستأتي أيضا معنا في أصحاب الثلاثين طيب الشرط الثاني إذن عدم المشارك والمشارك لها هي الأخت لأب الثالث عدم اي فاذا وجد اذا وجد مشارك معها انتقلت الى ايش الى ايش الى الاثنين الى اس 70 الثالث الشرط الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث الميت فاذا وجد فرع وارث للميت لم ترث الاخت لاب النصف. لم ترث الاخت لاب النصف. ثم ننظر في هذا الفرع الوارث ان كان ذكرا حجبها وسقطت كان هذا الفرع الوارث ذكرت حجبها فسقطت الأخت مثال ذلك عن كان كان, هذا الفرع سواء كان واحدا ام <تصفيق> <تصفيق> متعددا يعني في بمجرد ما يوجد ذكر في المساله حتى لو كان مع اخته فانها الاخت كان معه التي بنت فان الاخت الشقيفه ماذا يحصل عليها تسكن لو, لو توفي ياخذ جميع المال الذكر مثل حظ الأنثيين البنت هنا البنت الذكر الذكر الذكر مثل هنا تسقط لماذا <تص> لوجود الذكر ها <تص> لوجود الذكر. وانضم مع الأنثى طيب لو كان هذا الفرع الوارث أنثى <تص> أخت لأب مع بنت. أخت لأب مع بنت بنت النصف والأخت سد السكنت نقول الآن شروط إرث الأخت لأب النصف عدم الفرع. الفرع الوارث فإن كان الفرع الوارث ذكرا سقطت. لا. سقطت لأن الذكر يحجبها وإن كان الفرع الوارث وأنثى ورث ورثت الباقي تعصيب. بعدها تعصيبا عصبة مع ضيب ورثه الباقيه عصبه مع غير واضح هذا ورثه الباقي عصبه مع غير يعني ليست عصبه بالنفس ولا عصبه بالغير ها بالغير ايوا عصبه مع غير مع الغير تفصيل العصبات يعني ما نعطيها الشخص سدس تكمله 30 ف... الاخت الاب ما نعطيها السدس تكمله 30 اب هنا ننظر في شرط ارثها عدم المعصم عدم المشارك نعم عدم المشارك ثاني عدم المشارك تحقق تحقق الثالث عدم الفرع الوالث موجود تحقق نعم. لم يتحقق وجد فرع الوالث هنا نعم. طيب ننتظر في هذا الفرع الوالث هل هو ذكر إن كان ذكر سقت لكنه ليس بذكر هو أنثى طيب هو الفرع الوالث الآن أنثى فلا تلث النصب وإنما تأخذ الباقي بعد هذا الفرع تأخذ الباقي بعد هذا الفرق. طيب ننظر في شروط اثالث النصف متحقق ها هي متحققه نعم عدم المعصب عدم ليش المشارك. المشارك تحقق اذا فتاخذ النصر. البنت كم النصف النصف ولو وجدت لها مشاركه ترث طيب ولو وجد معها مشارك فتاخذ الثلث والاخت لابها والاخت لاب تاخذ الباء فنفترض انها ليست باختها وا... ليست ببنت واحده ترىdna بسرعه توفي عن عشر بنات يشتركوا في عن عشر بنات واخت لاب يشتركوا الان البنات كم ياخذن سياتي معناها انهن ياخذن الثلثين بالتعدد بالتعدد ها يشتركون في الثلثين والاخت الاب ها تاخذ الباقي تاخذ الباقي وهذا فرق بين ما اذا قلنا السدس تكمله الثلثين والباقي الباقي هنا تاخذ بالتعصيب لكن سدس تكمره الثروتين تاخذ بالفرق فاذا استغرقت الثروتان سقطت ولم تلبث شي يعني البنت مع بنت الابن كم تاخذ البنت مع البنت النص في الثلثين البنت تاخذ النص النص النص هنا تعددنا بان توفي عن بنتين مثلا او ثلاث بنات فيأخذنا كم إلى من... الثلاثين لا يحتاجون يأخذنا الثلاثين وهنا تسقط, تسقط, تسقط الاستغراق الثلاثين استغراق الثلاثين جبل البنات الأعلى إذن نرجع إلى الأخت يشترط لإرث شرط الثالث مجروض إرث الأخت النص عدم الفرع الوالث فإن كان الفرع الوالث ذكرا سقطت ولم تلسير سواء كان مباشرا للميت أم نازلا سواء وجد معه انثى او لم يوجد معه انثى مجرد ما يوجد فرع الوارث الذكر فإن الاخت تسکت وإن كان الفرع الوارث انثى يعني فرع الوارث في الاناث بان توفی عن بنت واخت او بنت ابن واخت او بنتين واخت او, بنتين واخت او بنت ابن واخت ففي هذه الامثلة كلها تأخذ الاخت الباقی عصبتا مع غير تأخذ الباقی عصبتا مع غير كل الشرط نعم نقول كل الاخوات مع البنات عصابات نعم اي الاخوات مع البنات عصابات نعم تطبيق القاعده المعروفه الاخوات مع البنات عصابات الشرط الرابع مشروط ال 1000 النصف عدم عدم الاصل من الذكور عدم الاصل الوارث من الذكور والاصل الوارث من الذكور هو الاب بالإجماع. كما سبق في الاخت الشقيقه اصل الوالد من الذكور هو الاب بالاجماع والجد, والجد على القول الثاني على القول الثاني وهو الراجح القول الثاني وهو الراجح فاذا نقول الجد وان علا بمعنى الذكور الجد وان الذكور هو اصل وارث هو اصل وارث يحجب الاخت لاب يحجب الاخت الاب فاذا وجد الاصل الوارث ماذا يحصل على الاوف إذا كنت ذكر الوارث ماذا يحصل على الأخت؟ تسقط تسقط تسقط وتحجب خوفي على أخت لأب وأب الأخت لأب كم تأخذ؟ تسقط. والأب يأخذ؟ تسقط يوجود نعم يوجود في الأصل لذلك الرواية و هذا الأصل لذلك الرواية طيب أخت لأب وأب أب على أب. توفي عن أخت كذلك على أب لوجود من خود القی وهو أبو الأم كم تأخذ من نصر لماذا تأخذه؟ و هذا؟ ي... ليس وارد ليس الوارد أنا... ليس بأصل الوارد هو أصل صحيح لكنه ليس بأصل الوارد هو لا. ليس من الورثة وإنما هو مدهو الأرحام أبو الأم هذا مدهو الأرحام فهذا غير وارد أصلا والأخت الأم تأخذ كم؟ النصر لعدم انعداد الشروط نعم لا استغفر لعدم اللحقه لعدم ايش المعصب المعصب والمشارك والفرع الوارث والاصل والاشقه والشقاق تحققت فيه شروط خمسه في ايش الاب قبل الام اقول انه هذا في التعصيب في اصحاب التعصيب هم الذين يقال فيهم انهم اولى رجل ذكر اصحاب التعصيب المذكورون الابن والابن والاخ الشقيق والاخ الاب الشقيق والاخ الاب ام هذا ليس ليس باولى رجل الدفع ليس باولى لما هو من دور الارحام طيب الشرط اذا الرابع عدم الاصبة الذكور الانوات فاذا وجد الاصبة الذكور تسقط ولا تعرف شيء الاذوفيا عن أخ لأ و أختي لأ وأم ها؟ ها؟ هتا.. كم تريد؟ النصر ها؟ طيب تعليس النصر؟ الأم طيب أليس الأم أصل لها؟ أكل ليس من الدكور أصل وارد؟ نعم لكنه ليس منها هو أصل الوارث لكنها ليست لكن بذكر ونحن استغطنا عدم الأصل الوارث من الذكر وهذه من الإدارة وليست من الذكر فلتها من الأكتئاب من إرث النصر لأن الأكتئاب تحققت فيها شروط أرث شروط هلست. كذلك كالتريف كالتريف هذا ليس وارث لا وارث لكنه ليس ذكر الأختريف تأخذ اليسر وأم الأم السدس تأخذ السدس لأن الجداد دائما يأخذنا السدس لا يأخذنا إلا السدس الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق عدم الأشقاء يعني عدم الإخوة نعم لماذا فرقنا بين أب الأم وأم الأم أب الأم نقول لنا غير واحد یہ نہیں ہے اور ام الام سبق معا کہ جدہ جدہ فالام و ام هاتے المدلیات بینات مخلص یہ جدہ وارثہ اور ستاکتے ہیں ستاکتے ہیں ان شاء اللہ تعالی ستاکتے ہیں جدہ وارثہ اور جدہ غیر الوارثہ لیکن ام الام ان ام الام لا تؤثر على الاخت لاب. لا تؤثر على الاخت لئب عن نصف شرط القام شرط الخام اخ الشقی الاخت لاب واذا وجد اخت شقيقة انثى اخذت النصف واحده ورثت النصف الاخت لاب السدس تكمله الثلثين الا اذا استغرقت الثلثان من قبل الاخوات الشقيقات فان الاخت اخت الاب تسقط الا ان عصبها عصب الا يعصبه علي ان كان غير موجوده معكم فتضيفونها موجوده او غير موجوده؟ ها؟ ضروري علي وان كان الاخ الشقيق ذكر سقطت ان كانت اخت شقيقه ورثت الاخت لاب بعدها السجسته كمله التورثيه موجوده؟ لا غير موجوده تضيفونها الخامس عدم الاشقاء والشقائق <سؤال> فاذا وجد اخ شقيق او اكثر فان الاخت لاب تسقط ولا ترث شيئا اخت لاب واخ شقيق الاخت لاب ان وجد الاخ الشقيق فالاخ الشقيق ان صح ممم. لا هي. هنا تسقط هنا تسقط الاخت لاب فياخذ الاخ الشقيق الباقي والاخت ولا ترث اذا اقول عدم الاشقاء الشقاء فان وجد اخ شقيق ذكر سقطت لاب وان وجد اخت شقيقه انثى واحده ورثت الاخت لاب السدس تكمله الثلث ورثت الاخت الام في المستكبرات ثلاثه اضفت قاعده الشرط الخامس ما ذكر اللي لهم اين يوجد اخ شقيق او اخت شقيقه هل وجود موجوده نعم لا لا لا اسكت اقول طيب إذا توفي عن اخت لابو واخت شقيقه <تحق> ننظر في شروط اخر وقت لاب النسب تحقق عدم تحققت الشروط الاربعه الاولى لكن الشرط الاخير عدم الاشقه والشقيقه لم يتحقق طيب ننظر في الشقيقة الشقيقه هل هو ذكر او انثى انثى انثى اذا تاخذ الاخت اب ماذا السدس ثلث التركه الاخت الشقيقه ركمت النسب النسبي تحقق الشروط اذ هاء النسب ما هي شرط انثى النسب عدم المعصب وعدم المشارك وعدم المشارك عدم الوارث وعدم والاصل والاصل الفرع الوارث ولا اصل الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور, <تصفيق> الذكور. هذه الشروط الاربعه تحققت فورثت هنا النسب ثم تاخذ الاخت بعدها السدس تكمله للثلث حتى يكون مجموع نصيبهما الثلثا يكون المجموع الثلثين يكون الثلثين لان هذا اعلى ما فرض للاخوات طيب لو كانت اكثر من اخت شقيقه واحده لو ورثت لو وجدت اخت لاب تسقط الاخت الياء تسقط الاخت الياء نعم اخت لاب واختان شقيقات الشقيقات هنا لو اختان شقيقات سياتي معنا ثلثان انهما ترثان لو توفي عن أخت لأب وأخي أب و أختين لشقيقتين توفي عن أخي أب وأخي لأب وأختين شقيقتين نبدأ من أختين الشقيقتين ثلاثتين ثلاثتين أرجوما الاخت لاب كم تريث نتذكرها عند عصاها في الاصل نحن قلنا هنا ها اذا وجدت اختان شقيقتان قد استغرقت الثلثين الاخت الاخت الاخت الاخت الاخت الاخت الاخت الاخت لكن, لكن وجدت امعصر. هنا مع عصا الا العصا بها مع اخيها الباقي للذكر الباقي للذكر نصيب الرجل مثل وحظي أعيد هذا الشرط أو ما نعيده وين نعيد الشرط هذا نعم الشرط الخامس عدم الأخ الشقيقة وعدم ربط الشقيقة فإن وجد أخ الشقيقة سقطت ربطها وإن وجدت أخت شقيقة ورثت الباقي تكرة الثلاثين ورثت السدوست لا ورث السيد استكماله الثورتين ها؟ ويكون لا كانت اكثر من واحد اي فإذا استغرقت الثورتان من قبل الاخوات الشقيقات سقطت الاخت لياب الا يوجد معها معصب الذي هو اخ لياب هل في اشكال في ما سبق واضح واضح في اشكال طيب ننتقل الى اصحاب الربع الربع يستحقه سنفان سنف الأول الزوج سنف الثاني الزوجة الزوج يستحق الربع بشرط واحد وجود وهو وجود الفرع الوارث للزوجة وجود الفرع الوارث للزوجة فإذا توفي الزوج عفوا فإذا توفيت زوجة عن زوجها توفيت زوجة عن زوجها ولها ولد. ولد سواء كان ذكراً أم أنثى منه أو من غير ففي هذه الحالة ترث يرث الزوج الروبر الزوج الروبر او في الزوجه عن زوجه وابن وابن ابن هذا ابن من ابن المتوفى نعم ابن الزوج. الزوج. الزوج كم ياخذ, والابن والابن يأخذ زوج وابن ابن ها نفسك تسمحي لي بنت ابن ابن فرارے <تصفيق> <تصفيق> وعدم المشاركه عدم المعصب عدم المشاركه وعدم المشاركه المشارك تحققت فيها شروط ارث النصف طيب لو توفي توفيت امراه عن زوجها وابن زوجها من غيره ابن الزوج ابن زوجها ربع والباقي من غيره <الـ"> والـ والـ <متبل rapper> الزوج كم يا اخونا الربع الربع النص النص النص الزوج النص الابن منها ابن زوجي هنا غيرها من غيره ياخذ النص النص للزوج انصف لان هذا الابن ليس ابنا له الله <متبل> ونحن اشترطنا أن يكون الإبن ابن إبناً لها وهذا ليس ابن لها هذا إبن زوجها من غيرها مثال ذلك لو تزوج يعني رجل متزوج بمرأتين توفيت إحدى المرأتين وليس لها ولد ليس لها لا أبناء ولا بنات وزوجها له من الزوجة الثانية له أبناء وأبنات فتوفيت الزوجة الأولى التي ليس لها ولد توفیت عن زوجها زوجها کم يأخذ منها النصف. يأخذ النصف لانها ليس لها اولاد ليس لها. لا ابناء ولا بنات لا ابناء ولا بنات اذا فرع الوارد لابد ان يكون لمن لابد ان يكون للمتوفا لابد ان يكون للمتوفا طبعا قبل هذا بالنسبة لشروط ال... شروط ارث الاخت لاب النصف الدليل على ذلك هو الدليل على شروط الارث أرث الأخت الشقيقة النصف وأما الشرطة الخامس الذي زادت به الاخت الشقيقة فهذا دل عليه الإجماع فقد نعقد إجماع أهل العلب على أن الأخت رئاب لا ترث النصف بوجود أخت شقيقة أو أخ شقيق لا تعرف النصف بوجود أخت شقيقة أو أخ شقيق نرجع إلى الزوج فنقول الزوجة الآن يُشترط لإرث الرمع وجود الفرع الوارث <تصفيق> للزوجة سواء كان منه او من غيره يعني هذا الفرع الوارث سواء كان منه يعني اولاد له او اولاد لزوجته دون هو اولاد زوجتك لو تزوجت امراه رجلا وانجبت منه اولاد ابناء وبنات ثم طلقت فتزوجت اخر <تصفيق> ولم يولد لها منه ولد ثم توفيت كم يرث زوجها ربع يرث لانها يوجد لها والك. فرع وارث يوجد ابناء وبنات فمنعت الزوج من ارث من ارث النصف لو لم يوجد للزوج لو يوجد للزوجه فرع وارث ياخذ يرجع الزوج الى ارث النصف النصف الزوج النصب لو توفية توفية زوجة... عن زوج وابن أبن... بنت الزوج كم يليث النصب يليث النصب لماذا بعد موجود الفرع الوارث م. وهذا ليس بفرع وارث فرع وارث لكن غير و... غير وارث هو فرع لكن غير وارث طيب هذا فرع لكنه ليس بوارث هذا فرع لكنه ليس وارث ليس من الورث والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع مما ترك بعد وصيه توصون بها او دين الصنف الثاني من اصحاب الربع الزوجه الزوجه والزوجه تستحق الربع بشرط واحد عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج ايضا سواءا كان هذا الفرع الوارث على الفرع الوارث للزوج كان هذا الفرع منها او من غيرها فإذا عدم الفرع الوارث للزوج ورثت الزوجه الربع ورثت الزوجة الربع صوفيا توفيت صوفيا عن زوجة واخ واخ ابنت هنا هل تلف الربع لا لا ثالث ربع عندما تنتقل الى الثمن الثمن هو الذي يحفظ الباقي الباقي توفي عن زوجة وعن الشقيق مثلا الزوجه هنا تاخذ, نصف. تأخذ نصف الربع والربع للثمن هي اصلا لا تاخذ النص هي نصف نصف. إما ربع او ثلث فالزوج اما نص او ربع فهنا في هذا المثال تاخذ, أرهب. أرهب. تأخذ الربع الربع نکول زوجه زوجه لماذا؟ لعدم موجود فرع الوحيد طيب الأخت الشقيقة من فرع والث لا لا. لا هي أخت ليس بفرع معها الزوجة تأخذ <تصفيق> والأخت الشقيقة النص. تأخذ النصف تأخذ النصف لتحقق <تصفيق> شرط أين النصف ما هي النصف؟ معنا شيخ؟ ماذا معنا؟ معنا أنت؟ كنت؟ ما الطريقة يا شيخ؟ ما الطريقة؟ ما عاد فيه طيب الزوجه اذا تاخذ في هذا النصف ان تتحقق فيها الاربع النصف لو وجد فرع وارث لا توفيت زوجه توفيا زوج زوج عن زوجته وابنها عن زوجة وابن الزوج من زوج غيره نعم زوجته تاخذ الربع الزوجه وابن زوجتي من ذيبي طيب الزوج الربع تاخذ الزوجه <تصفيق> الربع, تأخذ الربع. <تصفيق> الربع. الربع <لعدم تصفيق> هنا الزوجه تاخذ الربع لعدم الفرع الوارد للفرع ما سليم للزوج للزوجه هنا ابن الزوجه نعم تاخذ الربع وادره الزوجه لا اسمعي و... شيء انا غير بالغ ليس بالغ ليس بالغ بسبب ذلك ابن الزوجه من غيره لو رجل متزوج او نقول امراه تزوجت تزوجت رجل وانجبت منه ابنه ثم توف. ثم طلقت وتزوجت بعده اخر تزوجت بعده اخر وهذا الرجل الاخر توفي بعد العقد مباشره بعد العقد مباشره ها فليس له اولاد لا منها ولا من غيرها والزوجه لها ابن واحد في هذه الصوره الزوجه الزوجه كم تاخذ, تأخذ الربع تاخذ لعدم الفرع الوارث لمن الزوج الزوج الزوج ليس له فرع وارث والدليل على هذا الشرط الله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم ان لم, يكن, إل لم يكن, لكم يكن لكم ولد يعني ان لم يكن لكم انتم ايها, لكم أنتم أيها كان لكم ولد فلهن مما تركتوا طيب ننتقل الى اصحاب الثمن اربع سواءً أكانت زوجة واحدة أو أكثر من زوجة فإذا وجد أكثر من زوجة فإنهن يشتركنا في ذلك الفرق سواءً كان ربعاً أم ثمناً إذا توفي عن يعني القسمة هي القسمة لا تتغير وإنما يقسم بينهم مثلاً الربع يقسم بينهم توفي مثلاً عن جتانه عن عن زوجته مثلا شقيق او عفوا عن اربع زوجات واخ شقيق زوجات الاربع هنا كم ياخذ الربع الربع الربع الربع بينهم ممكن واحده تاخذ ربع لو كل واحد ربع انت ها قول ما انت في التريك شيء وهنا الاخ الشقيق ياخذ الان كذلك لو كان المكان الاخ الشقيق شقیف، اخت شقيقه هنا الاخت الشقيقه ثالث نص النص والزوجات ياخذن الربع يقسم الربع بينهن بالتساوي الذي يستحق الثمن من يستحق الثمن الزوج والزوج ينصف الواحد يستحق الثمن الصف الواحد وهو الزوجه في زوج فلا الزوج والزوجه <الزوجة> <الزوجة> <أين> او الزوجات لا الزوج <الزوجة> الزوجه او الزوجات فالزوجه تستحق الثمر بشرط واحد وجودي فهو وجود الفرع الوارث للزوجه اذا توفي توفي زوج عن زوجته وابنه زوجه وابا اذا هذا أبن من ابن الزوج فالزوجه كان تاخذ الثمر تاخذ الثمر لوجود الفرع الوارث و الابن ياخذ الباقي كما كان حسب لازم ابن ابن, ابن. يعني ابن في الدرجه الثالثه ممكن. ها وين نزل بعد تسمحنا وابن تبن الابن ياخذ اربعه في تعصيبا لو كان كما الابن بنت ابن لو توفي انت بنت على زوجها وبنت, وبنت ابن او اربع زوجات هناخذ اربع زوجات وبنت ابن <تصفيق> ثم النصف اذا رجعت هنا بمجرد ما وجد ثم لا يرثن الربوع ولا ما يرثن الثمور الثمور يقسم الثمور بينهم النسب شروط اثبات النسب عدم الفرع الوارث الاعلى وعدم المعصب المعصب وعدم المشارك. المشارك عدم المشارك شروط متحققه فيها وارثه النسب ننتقل الى اصحاب الثلثين الثلثان يرثهما اربعه اصناف ففي ايش كان في هذا طبعا الدليل على ارث الثمن كما سبق قالوا الرجل لو على ولاهن الربع مما تركتم الا ما يكون لكم ولد هذا اكثر ربع فان كان لكم ولد فنهن بالثمن مما تركته الولد طبعا يشمل الابن وان نزل بمحض ذكور والبنت وان نزل ابوها وبنت الابن وان نزل ابوها بنت ابن ابن ابن هذه وارثة هذه من الفرع الوارث بنت ابن ابن ابن ابن هذه كده. بنت بنت ابن ابن هذه لا تعرف هذه ليست بفرع وارث ليست بفرع الوارث لان النازل هنا لم لم لم ينزل ابوها بمحض الذكور لم ينزل ابوها بمحض الذكور الثروتان يرثهما اربعه اصناف هم الاخوات اصحاب ذوات النصف ذوات ما قلنا اصحاب النصف ان ذوات النصف دل على ان هن ايش على انهن ماذا اولا خمك. على انهن اناث اصحاب النصف كم صنف اصحاب النصف خمسه خمسه خمسة اصناف اولهم الزبونج. الزوج ثم اربع نساء البنت وبنت الابن والاخت الشقيق الشقيقة والاخت الذي يرث الثلثين هؤلاء ها الاناث البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب والاخت الشقيقه والاخت لاب بنفس و يرثن الثلثين بالشروط السابقه التي ورثن بها النصف الا يتغير شرط واحد وجود ف في اصحاب النصف في ارثهن النصف نشترط عدم المشاء عدم المشارك وهنا نشترط العكس فنقول نشترط وجود المشارك او بعباره اخرى التعدد التعدد فاذا تحققت نفس شروط النصف والشرط هذا تحقق الذي هو التعدد ورثت هؤلاء كما لو توفي مثلا عن بنتين لو توفي شخص عن بنتين مجرد ما توجد أكثر من بنت أو أكثر من أختي في هذه الحالة الحال ننظر إلى إرثهما الثلثين ننظر إلى إرث الثلثين ولا ننظر إلى إرث النص مجرد أن يتعدد فإنهما من أصحاب الثلثين فالبنتين هنا تحقق فيهم الشروط أو لم تتحقق تحقق الشرط الأول عدم المعصب عدم المعصب وهذا متحقق لا يوجد معها ابن والثاني وجود المشارك وجود المشارك هناك في اصحاب النصف نقول عدم عصب عدم مشارك هنا نقول عدم العصب ووجود المشارك هنا يوجد مشارك او لم يوجد بنتين فالبنت تاخذات مع البنتين اصناف اخرى من امراته فما لو مثلا اربع زوجات و ثلاث اخوات في فيبقى ارث البنتين مدامة دام ما دامت الشروط قد تحققت البنتين كم تاخذان في هذا المثال <تصفيق> تاخذان الثلثين لعدم المعصب ووجود المشارك <تصفيق> الگ فنابولي اشترط الارث البنات الثلاثين شرطان اثنان الشرط الاول عدم المعصب والمعصب لهكما سبق واخوها الذي هو ابن الميت ابن فاذا توفي شخص عن ابن وبنت الذكر والبنت اقول ابن وبنتي توفي عن ابنين وبنتين ان عدم الشرط الاول اور انتقیلان من الانث ورائے انتقیلان من الانث الانث لالتعصیب فیأخوذون جميعاً الباقی تاعصیباً اللی ذكر مثل حضرت الانثیین لو توفی شخص ما نقول لن انتظرن ثلاثیب لا لا نعطید انتظرن ثلاثیب لوجود ایش المعصب لوجود معصب توفی شخص توفی عن بنتیں وابنیں او ابن واحد ابنیں فاقونا انخرم الشرط الاول وهو عدم مؤصب وجد مؤصب فلا تلتان لتلتثلتين وانما ينزون جميع الباغ اذا مثل حظی المنزين. الشرط الثاني تعدد وهنا حصل التعدد ولا ما حصل حصل حصل التعدد والتعدد يصدق بثلاثه افي اكثر الشرط الثاني عفوا الثاني بنات الابن نعم بنات الابن وبنات الابن ياخذنا الثرتين بثلاثه الشروط نبدا الذي وہاں اصحاب الناس وہاں وہاں وجود المشاركت او تعدد اذا تعددت بنات الابن فإن هن يلثنا الثلثين فإن هن يلثنا لحظات لکھ تو وہ ہے وا شويه راحت الثالث. عدم, عدم المشارك. بالنسبة للنصر. هذا الشروط في النصر. شروط أنت تفرفين لنفس الشروط لكن يختلف سرط. لا خير. لذي هو عدم المشارك. نقول نشت... يشتاط وجود المشارك. إذا الشروط الأول عدم نطلع الوالف الأعلى من هنا. الثالي عدم العصر والله أخوها أو الذي في الدرجة. الثالث وجود المشارك أو نقول التعدل. إذا هذه الشروط وإذا بنت الابل ثلاثه الناس عن البره وليست ثلاثه الابل اثنتين تطوق بها على فراس فراس اد ثلاثه بلد ابل و ابل ابل ابل ثلاثه بلد ابل ياخذ هل حتى خصينه سروق نعم ثقط اول على الفرع الوائي الاعلى منه ليس فرع وائي على منه هذا طيب انزل الفرع الثالث هذا انزل وليس الاعلى الثقط الثاني على المعصب لا لا المعصب هذا ليس المعصب ليس المعصب لانه nice. نازل لدرجتين وانا ما انزل لدرجتين الثالث وجود التعدد فالتعدد او وجود المشاركه هل تعدد نعم نعم تعدد فياخذها الثلتين وابل ابل هل هذا يقعد اذا نلت اصفق الشروط لو جف شخص عن بنت ابن ثاني بنت زوجها واختها دقيقه وأخت ننظر في شروط بن ايه اذن اكثرته وجود استيود الاكثر بن لا المتشروطات اهل النسب وما في بقيه اصحاب الثلثين الشرط الاول عدم فرع الوارث الايه لا, لا. لا. لا. المعصر. على وجه صر ما سالا طيب ثاني وجود المعصب لا هو ابد ابد لا. لا يوجد معصب الثالث وجود التعكول التعكول وجود المسائل تحقق ذا طب اذا فبنا 3 ثم نقول ايش يوجد ضرع الوالد يوجد ضرع الوالد والوفسقه ها ما سبق معنا هاتين النصب هاتين النصب بوجود ضرع الوالد لا لا فاداته في التلفزيون هاي اذا تريد تسكرها ضابط هاي الزباطي عصبه مع ضي الاخوات ما عندنا حصلات سواء بنات او بنات بنت في الشقه في افونه في سبعه داش داش بس بس وانا اخذ تسقط في الاوقات الصحيحه هنا ليست بوائفه التليفون وانما هي وائفه التحسيد واختيار اذا بدها تاخذ الصوت تكمله الترديد اذا كانت الاوقات الصحيحه ثالث النصف النسخه الاخرى هنا ثالث التعسير بلا ورثه النسب فاضل اا الصلب واضحه على خلف وا السوجه فين تروح لا لا لست اول من مباشر غير مباشر لو كان ابن او بنت ابن او بنت هذا النسب أو أبل أبل أبل أبل أبل أبل أبل سلام عليكم إلا لا ينتصدر عدد لكن تنفذ فرّ فإنه وجد ولو كان تدوى المئة فإن الزوجة تأخذ الزوج تأخذ الزوج طبعا في لشروط أدلة شروط أرض البنت النص شروط أدلة شروط شروط ألف البنات الثلاثين وأدل بسروط بنات الأبن الثلاثين قولوا الآية جاء الله على يوصيكم الله في أولائكم للذكر مثل حظ الأوتين هذا قولوا للذكر مثل حظ الأوتين يدر على ماذا؟ يدر على شرط إيش؟ عدم المعصر فإذا حيث دلت الآية الكريمة على أنه إذا ودي الذكر فإذا ونت لا نريد أن تنتهي yes, فالتحسين لأنه قال له تذكر مثل حظي التي توجد ذلك إذا لم يوجد ذلك فهنا نقول تحقق أحد شروط فيها الثلاثين ذكر مثل حظي البلاثين فإن كن نساء فقط نتين فلاهونا ثلاثة ماتر هل هذا علي الإشتراك في تعد نساء فقط نتين سواء كانت بنت أو بنت ابنت فإن كن نساء فقط نتين فلاهونا ثلاثة ماتر إذا كانت واحدة فلحنا. إذا كانت واحدة ثلاث نش هذا كمان صبر معلك أصحاب النش وهناك شرط ثالث زائد لبنت الإبن وهو عدم الفرع الوالد الأعلى من هن وهذا دل عليه الإجماع أقدم عرض الإجماع على العلم على أن بنت الإبن لا تريد أو بلات الإبن لا يريد مع وجود فرع الوالد أعلى من هن مع وجود فرع الوالد الأعلى ننتخل بعد ذلك إلى الصنف الظالم للأصحاب الثالث نخلص من الأصحاب الثلاثين وهنا الأخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات يأخذنا الثلاثين في أضعة شروع كما سبق معنا في شروع أرثل الشقيقات النصف نأتي في فيها هنا ولكن نعدل أحد الشروع ما هو الشرط الذي نعدله؟ поставaker <تصفيق> هنا لا يسترد وجود وعجل المحترس هنا مبورخر يسترد پالتالي دم decir tax وحتى لنتظر السابع الذين جدون الخارج في ه hosts الشوفيفة رقب sumer بحضن المحترس وحتى الحضن المنتظر لا يسترد جدن Der's ماجهد الرجل في cuánt Cross <تصفيق> <تصفيق> في جميع شخص رجل الخارج على اختي الشقيقه هذا النموذج زاويه افتح الشققه تعال تاخذها انت زي نموذج ها للتعديل كم تعدل بربع لعبر الوضع اعلان الفرق الوان يعدل الفرق الثاني عدم المعصب فايه والمعصب لاختي اخوه اخوه هو الاخ الشقيق هو الاخ الشقيق فاذا وجد اخو شقيق واختين شقيقتان بنت او ابن ولد اختاه شقيقتان واخو الحديد بنت اختاه شقيقتان 92 لا نوعان التلفان الباقي مع الذكر للذكر في القدرتين مشيعه اختاه شقيقتين والا شقي الاستاذ الشقيتان بعد ابو الشقيق اربعه معك اربعه قليل ذكرت الثاني طيب لو كانت وجدت تو في جسد الاختان شقيقتين واخياها في لا كلانك ثلثين يتحقق قصوم لا ليس بالمعصف ليس بالمعصف لا أنا أخياء كلانك ثلثين والأخياء بيأخذ أخذ إن أشتر السرط الأول التعدد بأن فين يكون هنا ثنتين في أكثر الثاني عدم المعصف وهو الأخ الشقيق الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث المي سواء كان ذكرا أم أنثى فالأخذ الشكلت لا تريد مع أول أخوات الشقيقات لا يمتلك مع الفرع الوالث الثلاثية دوره شخص عن أين شقيقات کیا جی <سؤال> الا نقول في هذا الشرط شرط كم طرق كم نعم okay. okay. okay. okay. okay. okay. لم تجد الاخت لم تجد الاخوات الشقيقات okay. الثلاثين كان الفرع الوارد ذكرا okay. الاخوات الشقيقات ولم يرزنا شيء كما سبقنا معنا في ذوات النصب انه اذا ولد فرع واتر ذكر ان النقطه الشقيقه ايضا تسقط عند ذي كان فرع الواتر ذكرا سقطت تضيف كان فرع الواتر ذكرا سقطت الاخوات الشقيقات كان انثى وان كان انثى ولد ها كانت الفرع الوارث، لا، بلد. سواء كانت واحدة أو أخرى وإن كانت أنثى، ورفت الأخوات الشقيقات الباقي عصبة مع ذلك ورفت الشقيقات الباقي عصبة مع ذلك توتو فيها هل أختين شقيقتتين؟ شقيقتتين وبنتين وبنتين البنتان لأننا نطرق الوارضة إلى البيت وبنتين كانت تأخرى ليش؟ تعدد قلنا قلنا وعدم لا <تتجه> <الثلقين. ورببة تتجه> <اللبن> <تتجه> <أتركان الثلقين. تتجه> لا <تتجه> هذا يعني نقص طبعا هذا النقص بالتعدد واذا هات لك شفت استكماله في الدنك فيما عدا هذا النقص في استكمال الاسترداد استرداد لدى بسقطان يعني بنسقطان لاجل ان حسبت النقص الاسترداد في الاسترداد هاي لو كانت المنهج و التشييد بنتو بنت اخريش في نتائج <تصفيق> على لا لا لا الباقي مباشره اخذ السنتمنت الثاني ان حديثن قاضي و تختلفات البنات غير فاض الاخوات اخوات مستقبل اا اضهاره ان صوره الاخوات <سؤال> الشقيقات <سؤال> ثلثين من الذكور فاذا وجد اصل لم ترث الاخوات الشقيقات وسقطن اذا وجد اصل وارد من الذكور سقطت الاخوات الشقيقات معنا المله اهو الاب الاب هذه وجدت وكذا الاب وهل علاء بمعنى الدكور على الراجل قولي انا ض عليك شخص عن ابي وقتين وثقتين ذا نضبط او يعني صوت هذا الشيء 30% انا واثق من هذا حصل عادم بالي على المعصم حصل عند الكره حصل هذا الوالد عادم اصل الوالد مذبوء ايه حرام هذا هاي توجد اب وهنا اس المطالب مش تحقيقا لا بيع باقي هذول مال الكل توته في شخص عند اب اب اب واثنين وثلاث احوات صحيح كده ايه على وائل احفاد السفيقه دي يسقط ورائد المجال وابو ابي الاب ياخذ الباقي الى الورث كله اذا الوراد الاصل الوائل المتوفى والاب بالاجماع وابو الاب وان علا بالمحض يكون لو كان غيره وائل لو شخص عن اختين دراسه الشعب وان كانوا اخوه الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأن الايه دلت على دراسه عدد المعصب هذا وقال وان كانوا اخوه الرجال ونساء يعني يوجد راجل مع امه بين الاخوات ففي حال مباشره ينتقلون الى الاف بي اش مثل حظ مثل ننتقل بعد ذلك الى الاخت لاب او اخواتها في الحكم والاخوات لاب في خمسه شرور خمسه شرور التعدد ان بدا التعدد لا بد من التعدد لو لم تتعدد الاخوات لاب فانهن لا يرثن الثلثين وانقلب الى ثلاثه في واحده لتحقق شروط ثلاثه الرصو اتذكر تو في شاب ثلاث احواد دياب ثلاث احواد دياب و زوجها و عن شقيق احواد الان العقد تعفيه التعدد الحاقه في الثاني بقيه الشو التي هي عدم العصر عدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم, وعدم, وعدم الاصل الوارث ما له حقوق وعدم وعدم الاشتقاء والشقاء مع الشاهد الاول للكتاب اللهم تعدد صارت حاجه لجميع شروط فتره الاحوال الاكام في الاستثناءات على رجوع لعدم صاحب الوارث والارث الشقي الباقي تحصيله المراتب 10 7 اذا في الشرط الاول بشروط الاخوات يعني طرفي التعدد بان الثاني عدم المعصب والمعصب للاخوات الاب لو كان أب, عم لأب عم شخيط أو عم لأب كذا نفس المسألة مشكلة كبير شوي شروط شروط ألسل أختي أب, أب. شرط أول التعجل يعني كل ثلاثين فعرفها الشرط الثالي عدم المعصر والمعصر ألسل أختي أب والأخ وليس أقول مع أختي الأب أو أختي الأب وأختي أختي عن قطتين في اب وامهات يا pardon بقى تقسيمه الذكر متر حضي الانثى واضح نسبه الذكر للمتر حضي الثالث عدم الفرع الوائي فاذا وجد فرع وائي المتوقع ان الاطباء لا ترك ان الاخوات لابناء لا اي سنه ايش لا يوجد اختتين تو في شخص عن بنت وثلاث اخوات لها تو في وثلاث اخوات لها البنات كم عندها ثلاثه خواذه ها الرابع على المره لماذا ناخذ يرس للفرعيه وجود للفرع وجود للفرع والدول الفرعيه اذا نقول هذا الشاب فصل الثالث عدم الفرع الوارث فان كان الفرع الوارث فاذا وجد الفرع الوارث لم تلت الاخوات للاب الثلثين فان كان الفرع الوارث ذكر سقط الاخوات للاب وان الأخوات لو توفي لو توفي شخص الذكرات اقوى من الذكر الذكرات اقوى من الذكر الولد فارق الواد الولد اذا فان كان الفرع الوارث ذكرا ترث له الى موقعه فان كان الفرع الوارث ذكرا صاحب الاخوات الات وان كان انثى ورثت الاخوات بالاف الباقي عصبه مع الباقي عصبه مع الغير الشرط كم الرابع الرابع من المسبور عدم الاصل الوارث من الذكور عدم الاصل الوارث من الذكور والاصل الوارث هو الاب وَأَبُّ الْأَبِي وَإِنْ عَلَى بِمَحْلُ على عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي بِالْعْلَمَا وَأَبُّ الْظَّالِقِ فإذا وجد أَبٌ مباشر أو أَبُّ وَأَبِي فإن الأُخْت لأَبْ تَسْكُتْ وَلَا تَلِدْ كَيْا الْكَبْرَ سَبَقَ مَعَلَةَ الْأَخْتِ الْشَقِيقَةَ وَفِيْسَكْسَ عن أَبْ و هذه الثالثة السورة فين؟ لماذا؟ <تصفيق> لوجود الراسل والذي ندرم فأسقنا الأحوات لأب والأب يحضر باقي كذلك وكان مكان الأب أب أب, أب. لتوفي أبي أبل أو أبي أبي أبل في هذه الحال أب أب أب, أب, أب. الأحوات لأب ياسقط على الراعي ترجالا هو اذا اخلت من الضيق هو وهم ابيات أب نماذج ياخذ باقي الذي هو مال يأخذ باقي الذي هو مال الخط الخامس بشروط ابي الاخوات عدم الاخوات امتورتين عدم الاشتراك الشرعي تريدون ذلك بشكل اقوال شقيفات فان لا يلهن الثورتين وفي شرط اختي شحقاتها في الواقع صح جكتات على الاطفال يعني الاطفال هل ياخذ البروتين هل لماذا ياخذ البروتين نقول وجدول الاطفال بشكل اكثر بيطره نقول نسمي ادراولك كذلك الايام وهذا الشركه كما درس عند مع الخطه اليا حاليا اذا اطلب سياده الدرس الشطر الخامس بتضيفوا العبارات التي تتبعكم الشطر الخامس عدم الاشقاء والشقاء عدم <تصف> الاشقاء والشقاء فاذا ولد اخت شقيقه او اخوات شقيقات فان لا يرث الاخوات لا يرثن فان كان الاخ الشقيق ذكر سقطنا وان كانت انثى واحده ورثه الاخوات لابد السدس تكمله اكثر ورثه الاخوات ولا الاخت الشقيقه واحده وهي اكثر وهي انثى فلي ورثه الاخوات لابد السدس تكمله اكثر وكان الاخت الشقيقه اخ شقيق 2 <تصفيق> ثلاثه اخوات ابي لاخ ثلاثه اخوات الاب وا الشقيق اخوات الاب هنا ما ياخذ لا <تصفيق> <يسقطر تصفيق> لوجود الاخ الشقيق ذكر الاخ الشقيق المال الذي قبل ما كل الذي الذي هو المال طيب رقم هذا قد عندنا وصول ثلاث اخوات certificates ولا تبقى مساله خلافيه في البنات وبنات الابن طب بنات هل يكفي لاي البنات وبنات الابن هل وبنات أن يكون اثنتين كافى اكثر او لابد ان يكون ثلاث فكثر هذه مساله خلافيه مساله خلافيه ف ستنف أهل في ذلك على فوجه قول الأول وهو منذ الجماهية الأهل العلم أنه يكفي في الأخوار يكفي في البنات وفنات الأبنذ أن يكون نهتين باقصر مفترض معناه? أن يكون سراتين سأكثر واضح؟ معناه ما تُمعنون؟ لا مفترض أي أن يكون سراتين سأكثر هذا غوج جماهية الأهل العلم فلو توفی شخص عن بنتیں و زوری مثلاً البنتیں کم تأخذان؟ نصر لأنهن قد تعددن على قول الجنبور والقول الثاني انه لاید في ان يكون اثنتين من لاید ان يكون اثنتين من لاید ان يكون اثنتين ثلاث اثنتين وهذا روی عن اعباس رضی الله عنهم روی عن انه كان يقول ذلك و روی عن ما يوارد قول استدل العباس الله اللهعلمه تقول الله جل وعلا فان كن نساء فقد اثنتين فلهن ا دروس امتا ان كنا نساء قال الله جل وعلا نساء فوق اثنتين في ارث الاولاد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء يعني البنات فان كنا نساء ما قال اثنتين ولا ما كان خوف قد جاء ولا هذا ما استدل به الاصحاب فضيله الله واعونه واستدل جمهور في هذه المساله اا بعدد من الادله بعدد من الادله استدل بالقران وبالسنه وبالاجماع وبالقياس اما الاجماع فقاله حكم الاجماع راي علماء العلم كالموفقه والقدامه والشيخ السلماني وغيرهما حقوق الإجماع على أن أثنتين من البنات وبنات الأبن يأخذنا الثلاثين تعقل حكاية هذه هذا الإجماع بأنه روي عليه عباس أنه أعطى البنتين النصف يقسم النصف بينهما لكن يمكن أن ينفع هذا التعقل بأن عباس روي عن ماء الوافق أو نجمه روي عن أولى الجمهور إذا استدلوا على ذلك بالإجماع وبالقياس فالقياس قالوا كما أن الأختين تلثان الثلاثين بالإجماع وبالكتاب بمنطق الكتاب فكذلك البنتان تأخذان الثلاثين الآن الأختان شقيقتتان لو توفي شخص عن أختين شقيقتتين كان تلث الأختان ها اصله دليل اجتماع وبالنص بالنص هو الاجتماع النص ما هو سبحانه وتعالى في اخر سوره السكن كانت 33 فله المثلثان الله على الثنتين فقال كما اثر الاطيل ثالثا اثرت بيتان بالثالث بيتان اثرت به انهما امس رحم و اقرب سيتا بالميت فمن باب اولى ان لأن لو قلنا القول الأول وهو أن تشترك البنتات بالنصف كم يكون نصيب البنت الواحدة؟ الرمع الرمع الربع أقل من الثلث بينما إذا قلنا القول كم يكون نصيب البنت الواحدة؟ الثلث فلأن يكون ذلك للبنات أولى, أولى وأحرام أن يكون ذلك للأحوان ايضا استددوا على ذلك بقول الله يجلنا على يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قالوا اذا توفي الشخص شخص عن ابن وبنت توفي شخص عن ابن وبنت مثل ذكر مثل تمام بنت ال ال كم ياخذات ها وفي شخص عند أبي وابنت الماقل يتضح في حطر الرطي مثلا توفي شخص وخلفت 100 أفلياد الأبنت لم يأخذ؟ 100 أفلياد والبنت كم تأخذ؟ 100 أفلياد 100 أفلياد هذي كم تشكل؟ كم. الثلث فإذا كانت البنت مع الأبن تأخذ الثلث ولا تأخذ الرغم فلا أن تأخذ البنت مع بنت أخرى الثلث لو هو من باب او وأحرى من باب أولى وأحرى كانت البنت الواحدة تلت مع الإبن الثلث فإذا كانت مع الإبن في الأخرى لأن تلت الثلث من باب أولى وأحرى أيضاً استدلوا على ذلك بالسنة حيث جاء من حديث سابق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة ساعدة للربيح ببنتيها من سعد بن ربيع فقال خاتان ابنة سعد بن ربيع قُتل أبوهما معه وإن عمهما أخذ مالهما فلم يبقي لهما مال ولا نتحان إلا بمال فقال النبي الشرطان عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت آيات المواريث فقال النبي الشرطان عليه وسلم أرسل النبي الشرطان فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وامه والثمر وما بقي فهو لك حيث اعتقد ابو وسهلا بينتين الثرتين ولم يعطيهما النصف يعني النصف بينهما بالتساوي اذا دل هذا على ان قوله تعالى في الايه السابقه كنا نساء فقط نتين فقط نتين على, أنها لا تدل على ان هاتت على اشتراط ان كنا اكثر من نساء وانما تدل على ماذا وإذا ما تدل على إثنتين وما فوق إثنتين تدل على إثنتين وما فوق إثنتين وهذا يعني معهود في كلام العرب معهود في كلام العرب إذا دلت الآية على دلت السنة على أن الآية مراد بها إن كانتها إثنتين فأكثر كانت إثنتين فأكثر أيضا من مسجد النبي أصحى الجمهور على هذه المسألة قالوا كل تمام ثالث الواحده منهم النصف فان الثنتين منهم ثلث الثلث كما الاخوات الشقيقات والاخوات الاب الاخوات الشقيقات الواحده منهم تالث كم ها انت استدلوا به على هذه نصف. مما استدلوا, استدلوا به الجمهور على هذا القول قالوا إيش؟ مما استدلوا به قالوا أن المعفوذ في الفرائل أن كل حكم علّقا بعدد كل حكم علّقا بعدد أو بالتعدل فإذا يشمل الاثنتين أو, فإذا أو الاثنتين فأكثر فإذا يشمل الاثنتين أو الاثنتين فأكثر فإذا مثلا توفي شخص عد أختين شقيقتين هنا هل يتعلق بهما حكم الفرد ولا حكم الجمع ها حكم الجمع لا حكم الفرد ولا يتعلق بهما حكم الجمع ولا يتعلق بهما حكم الفرد كذلك اذا توفي شخص عن قويه الام فهنا يتعلق بهما حكم الجمع ولا حكم الفرد ها يتعلق حكم, الجمع. حكم الجمع. في هذا هو المعهود في الفرائض ان كل حكم علق بعدد فانه بتنين هذا انا في غالب الاحكام الفرديه في غالب الاحكام الفرديه ولهذا السببين وهذا خلاف في في البنات وبنات في البنتين وبنتين قبل نعم بهذا نقول قد بعنا بمقارنه صراعه هذا الفصل سبت الله المستفيد وما عندنا شاق uh, ہے